بسم الله فعندما نسأله ما هي صفة يوم الجمعة أو صفة غسل يوم الجمعة الأكمل نعم فاغتسال الجنابة ما هو الدليل هذا الحديث الذي في الباب أن اغتسل يوم الجمعة واغسل الجنابة أحسنت هذه صفته الأكمل والمجزئة أنه يفيض ما على جسده يعمم الجسد بالماء. بإفاضته عليه. هكذا ايضا في الجنابه. هناك الاكمل انه يغتسل كغسل الجنابه. صفه غسل الجنابه معلومه. انه يبدا بغسل الكفين ثم يغسل الفرج ثم يغسل اليد التي غسلت الفرج او مسست الفرج ثم بعد ذلك يدخل الماء في اصول الشعر ثم يفيض الماء على شعره ثم يغسل جانبيه الايمن والايسر ان الوضوء شرط قبل ذلك احسنت هذا اكمل نسيته احسنت يتوضا قبل غسله ثم يصنع ما ذكر قوله ثم راح من مقصود بالراح هنا الذهاب الاصل في الراح انهم استعمل في نعم في الرجول تاخذ خيماسا وتروح بطانه والان اصل في الراح ايضا كذلك انه يكون بعد الزوال وقته يكون بعد الزوال كما سياتي قراءه ذلك من كنام الحافظ رحمه الله إن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار والغدوء من أول له له للزوال لكن قد يستعمل في الذهاب أول النهار ومن راح في الساعة الثالثة أو في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية قبل ذلك فيستعمل هنا بمعنى الذهاب أول النهار والأغلب فيه أنه يستعمل بعد الزوال الرواح بعد الزوال والغدوء اول النهار تاخذوا خماصا وتروحوا بطانه الفر راح يكونوا بعد الزوال ترجع بعد الزوال شبعانه او شبع فعندما اسئله الساعه الاولى هذه خمس ساعات ذكر هنا فمتى ابتداء الساعه الاولى نعم في خلاف بينه العلم احسنته والصحيح ان شاء الله انها بعد طلوع الشمس نعم وانتهى الساعه الساعات بطلوع الخطيب خروج الخطيب وطلوع علم بطلوعه عن المنبر فتطوي الملائكه الصحى تقدم معنا امس ان الساعات هي كالساعات المعلومه الذي ظهر ان هنا فليست كالساعات العرفيه الحادثه 60 دقيقه هذا مصطلح حادث لا يعرف عند من تقدم وانما معنى الساعه في اكثر ما جاء من الاستعمالات ادله سواء كانت بالكتاب او السنه المقصود بها جزء من النهار أو جزء من الليل وقد تطول وقد تقصر فالله أعلم كم هذه الساعة عندهم فالمقصود بذلك جزء من النهار في الساعة الأولى في جزء من النهار والساعة الثانية كذلك والثالثة كذلك أجزاء خمسة هنا ذكرت من أجزاء النهار فيها فضيلة في من جاء في هذه الساعات وتحصل على الأجر وأما الساعة المصطلح عليها ستون دقيقة فهذا مصطلح عرفي لا يعرفه من تقدم فإذا المقصود بالساعة في أكثر استعمالات الشريعة بل في استعمالات اللغة المقصود بها جزء من النهار أو جزء من الليل وقد تقصر وقد تطول فبعض الساعات ربما تكون أطول من بعض وبعضها أقصر من بعض كما جاء في ساعة الجمعة التي لا يوافقها رجل مسلم أو عبد المسلم يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله جل وعلاه وقائم صلي إلا أتاه الله شيئا إلا أتاه الله إياه وجاءه فيه مسلم أو فيه الصحيحين أو فيه يقللها وفيه بعضها وهي ساعة خفيفة في بعض الروايات في بعض الروايات أشار بيده يقللها قليلا وفيه بعضها ساعة خفيفة وهي ساعة خفيفة جداً وهي من الساعات التي جاءت في الادله جاءت ساعه اخرى في الليل انه لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيرا من امر الدنيا والاخره ان اعطاه الله اياه ولم يقللها عليه الصلاه ولم يقللها عليه الصلاه والسلام ولم تاتي في الادله انها ساعه خفيفه فهي اطول من الساعه التي في الجمعه ولا شك أنها أطول لأنه لم يأتي فيها التقليل يقللها ويشير بيده أو يأتي النص في بعض الروايات كما في مسلم وهي ساعة خفيفة فهذه الساعات تتفاوت التي هي في أجزاء النهار وقد قال النساء صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إثنتا عشرة ساعة يريد ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فالجمعة وغير الجمعة إثنتا عشرة ساعة فيه وهذه الساعات ثابتة ثابتة إثنى عشرة في النهار وإثنى عشرة في الليل لكنها تختلف فقد يطول بعضها وبعضها يقصر وأما الساعات التي عندنا الآن فهذه نهارهم وليلهم أربعة وعشرين ساعة فأحياناً تكون ساعات النهار أقل من ساعات الليل وأما في شريعة وما جاء في أدلة شريعة متساوية ساعات النهار 12 ساعة لا تنقص لا تنقص أبدا وأما ساعات القوم ومن تأخر فهي لا نستطيع أن نضبطها بهذا بأن ساعات النهار 12 ساعة أحيانا ربما يكون أقل من 12 ساعة ساعات الليل تطول ساعات النهار أحيانا تطول وأحيانا تقصر وهكذا الليل وليست ثابتة وإنما الثابت عندهم 24 ساعة اليوم أربعة وعشرون ساعة لكن ساعات النهار في الشريعة كم جاءت؟ إثنتا عشر ساعة ثابتة لا تتغير وهي تطول وتقصر بحسب الزمان ربما صيفا شتاء وهكذا بعضها أطول من بعض وبعضها قصير جدا كساعة الجمعة بعد العصر فهي قصيرة ورسول الله قد أشار إلى تقليلها وأنها قليلة جداً وخفيفة كذلك أيضاً فلا يوافقها عبد يدعو الله وساعة الليل أيضاً لا يوافقها عبد مسلم أو رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك كل ليلة فلا نحرم أنفسنا والله هذه الساعات ربما نتحدث مع بعضنا البعض في آخر ساعة من ساعات الجمعة ويفوتنا الخير وما ندري ما هو الذي سيكون لنا في هذه الساعة لو دعونا الله ففرطنا وغصرنا وهكذا ساعه الليل يقول فيها عليه الصلاه والسلام في ساعه او ساعه او في الليل ساعه لا يوافي ان في الليل ساعه وجاء ابننا ان في الليل ساعه لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيرا من امر الدنيا والاخره ان اعطاه الله اياه وذلك كل ليله هذه الساعه كل ليله موجوده وين ساعه ربما تكون بي حقنا الصلاه ربما تكون دون وربما تكون ايش اطول من ذلك المهم ساعه في الليل حتى وان لم يصلي لانه لم ياتي التقييد بالصلاه وانما جاء ان في الليل ساعه لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيرا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه الله اياه وذلك كل ليله فهذه نعمه من الله فلو قاموا صلى ما تيسروا دعا الله سبحانه وهو سيدعو الله في صلاته وربما يصادف هذه الساعة الجميلة الساعة العظيمة التي هي من فضل الله على أمة محمد والذي أريد أن يبين أن الساعة المقصودة هنا السواء كانت الأولى أو الثانية إلى الخامسة ليست كالساعة الموجودة الآن في العصر الحديث والمتعارف عليها فإن هذا عرف حادث ولا يعلم في الأدلة هذه الساعة إنما الذي جاء في الأدلة 12 ساعة في النهار لا تتغير ساعات النهار لا تتغير ساعات الليل 13 ساعة لا تتغير وفي العرف الآن اليوم 24 ساعة وأحيانا ربما النهار ما يكون له أقل من 12 ساعة والليل يطول وهكذا العكس فهذا الذي يظهر أن هذا الصلاح حادث فلا يحكم على الساعه المذكوره هنا بالصلاح الحادث وانما هي جزء من النهار واذا جاءت في الليل فهي جزء من الليل الله عالم كم مقداره هذه ساعه الله عالم حاصل انها ساعه فاضله في الليل ساعه فاضله في يوم الجمعه وساعات فاضله هنا خمس ساعات جميله يتحصل الاجر يحصل بها الاجر في يوم الجمعه وفي الراحله الجمعه لين الساعه الخامسه وانت ماجور ولكن كلما بكرت اجرت اكثر طين فعندما نسله فكانما قرب بدنه من المقصود هناك نعم الابن وايضا المقصود الاجر فاجره كالذي قرب بدنه الذي ياتي في الساعه الاولى وعلى ذلك ما بعد ايضا اخذنا فائده في البدنه على اي شيء تطلق على الابن فقط واما في الحديث هنا فهو قطعا لان قوم بنت بما ذكر من البقر وغير البقر والهدي على الثلاث الاشياء التي ذكرت ومنهم من زاد ايضا ربما يهدي بيضه احسنت ذكر البيضه انه قال هناك الذي يهدي في البيضه لكن هذا خلاف المشهور فالهدي في الصلاح وفي الشرع وفي ما يعلم من الحج انه يهدي بواحد من الثلاث اشياء من بهيمه الانعام فعلى اطلاق هدي الان على الدجاجه او على البيض على ما جاء في بعض الروايات فاذا نذر هديا على اي شيء يحمل اذا قال نذرت هديا محمد النعم فخلاف بين اهل العلم في النذر هل يسلك به اي يسلك بالنذر مسلك الواجب او يسلك به مسلك الجائز فإن قلنا بأنه يسلك به مسلك الجائز حتى لو دمح دجاجه يكفي وإذا قلنا بأن النذر إذا أطلق يسلك به مسلك الواجب فلا يجزي عنه إلا الواجب في الهدي وهو الإبن إلى آخذ ذلك وهكذا أيضا من نذر غير ذلك فعلى خلاف بين أهل العلم في النذر وفي المندور هل يسلك به مسلك الواجب أو يسلك به مسلك الجائز فإذا قال نذرت صوماً فهل نقول لا شوف انت ما دامنا نذر صنسلك به مسلك من سنك بمسلك الواجب والصيام فلا يصح صومك هذا المندور الا بتبييت نيه فلا يصلح من بعد النهار تقول انا ساصوم لا النذر يسرق به مسلك الواجب والواجب الصوم ان يكون يبيت له النيه وهكذا لو قال انا نذرت صلاه نقول له صليها قائما صلي ركعتين وصليها قائما لا تجلس ان نسلك بك مسلك الواجب في الصلاه وهو القيام الصلاه الواجبه القيام وهكذا لا تصلي على الراحله لا تقول ان نذرت الصلاه صليها على الراحله لا صليها قائما وصلي ركعتين ولا يصلح الراحله ان تكون مكان للصلاه او تركب عليها وتصلي لاننا نسلك بك في النذر مسلك الواجب والواجب الصلاه الواجبه لا تصلي على الراحله وانما تصلى قياما يصليها الشخص فهذا معناه اذا قال نذرت طوافا ويعيش نقول له ان اعملكم سبعه اشواط لان هذا الواجب في الطواف الطواف الواجب سبعه ومنهم من قال لا يسلك به مسلك الجائز فيكفي لو طاف طوافا واحدا يكفيه ما نحتاج ان نسلك به مسلك الواجب نسلك به صلاه صلاه خلاص صلىها جالسا ولا صلىها قائما صلى على الراحل ولا صلى على قدمي نسلك به مسلك الجائز اهم شيء ياتي من المنذور وهو الصلاه سواء صلىها قائما او صلىها قاعدا او على راحله هذا فيه شيء من التخفيف لكن بعضها العلم النووي رحمه الله يرى انه يسلك به مسلك الواجب في بعض كتبه وفي بعضها يرى انه يسلك به مسلك الجائز حاصل مسلك خلافيه في النذر اذا نذر الشخص نذرا على اي شيء نحمل نذره هذا هو باي ش... او على اي شيء نحمل نذره وما هو المسلك الذي نسلك به نذره هل نسلكه مسلك الواجب او مسلك الجائز والشريعه جاءت بالتخفيف جاءت باليسر وعندما سئل اخر ايضا حتى تقرر القاعده هذه قال نذرت اضحيه فنقول نذبح اي شيء والله نعم نسلك به مسلك ان واجب هنا يقول له يشترط فيها السن والسلامه من العيوب هذا مسلك الواجب الاضحيه يشترط فيها السن والسلامه من العيوب هذا هنا نعم فعلى هذا ينظر فالقراين هي التي تحكم فبعضها ربما نسلق به مسلك الجاي استخفيفا عليه وبعضها نسلق به في نذوره مسلك الواجب الذي يقول نذرته أضحيه لا نقول ضحي بأي شيء لا نقول له ضحي بأضحيه معتبرة السن وضحي بأضحيه سليمة من العيوب وهذا ذلك من الشروب هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث مع فوائد اخرى اشرنا اليها قال ان قر شيء مما ذكر قال فاغتسل احدكم من الجنابه وظاهره ان التشبيه للكيفيه للكيفيه لا نحكم وهو قول الاكثر تقدمت هذه المساله وهي مساله التشبيه من اغتسل غسل الجمعه وغسل الجمعه واجب كغسل الجنابه فاكثر اهل العلم يحملون التشبيه على الصفه وعلى الكيفيه لا على الحكم هذا قول جمهور اهل العلم في تاويل مثل هذه الادله وهنالك شك انه ظاهر من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه اي غسل كغسل الجنابه في الصفه والكيفيه وليس المقصود به انه يعطى حكم غسل الجنابه فيكون واجبا فهذا الحديث لا يؤخذ منه الوجوب وانما الوجوب يؤخذ من ادله اخرى تقدمت الاشاره اليها قال فاغتسل احدكم من الجنابه وظاهره ان التشبيه للكيفيه لان حكمه قول الاكثر وقيل في اشاره الى الجماع يوم الجمعه ان يغتسل فيه من الجنابه وذهب جماعه من اهل العلم كما ذكر النووي يغيره الى استحباب الجماع يوم الجمعه من اجل ان يذهب وليس في نفسه شيء فيذهب لا ينظر الى شيء من التي ربما يواجهها في الطريق المتزوج من النساء يكون قد اشبع نفسه من الحلال ويذهب ولا يلتفت الى هذا ويصل الى المسجد وهو طائع لله سبحانه يحضر الجمعه ويصلي قبل ذلك وينصت الخطيب ولم يرتكب في الطريق شيء فقال يستحب له الجماعي يوم الجمعه حتى ياتي المسجد وليس انه رغبه في شيء من هذه الاشياء متى ربما يلفت النظر اليها اذا إلى مر بمره يكون قد اخذ نصيبه واتى المسجد بس تحبونه الغسل يوم الجمعه اما او اما الغسل الجماعي يوم الجمعه واما الجماع ليله الجمعه يوم الخميس ليله الجمعه هذا ما فيه دليل يدل عليه واما الجماع يوم الجمعه فاختلف اهل العلم في استحبابه في يوم الجمعه واستدل بعضهم بهذا الحديث وبغيره من غسل واغتسل كما سياتي على ان الجماع يوم الجمعه مستحب للعله التي ذكرت واما ليله الجمعه فلا يثبت دليل والناس الان عكسوا وجعلوا كالاتفاق عندهم ان يوم الخميس هذا وليله الجمعه لا تكلم فيه مستحب عنده بل يمكن واجب حسبنا الله ونعم الوكيل هذا معنى الدليل وانما الدليل الذي نزعم منه بعضه العلم هو في يوم الجمعه من غسل اي غسل زوجته جعلها تغتسل على هذا التاويل يستحب غسل يوم الجمعه غسل يستحب جماع يوم الجمعه ولم يستحب جماع ليله الخميس او غسل ليله الجمعه يوم الخميس هذا ما في احد يقول به فيما نعلم لكن الخلاف في جماع يوم الجمعه هل هو مستحب ام ليس بمستحب والصحيح انهم مستعد ما في دليل عن الاستحمام وهذا له تاويل اخر للحديث الاستحمام حكم شرعي يحتاج الى دليل اقوى مما ذكرو قال وقين في اشاره الى الجماعي يوم الجمعه يغتسل فيه من الجنابه والحكم فيه ان تسكن نفسه في الراحل الصلاه لا تم تدعينه الى شيء يراه هذه الحكمه في جماعي يوم الجمعه ان تسكن نفسه في الراحل الصلاه لا تم تدعينه الى شيء يراه في الطريق وفي حمل المراه ايضا على الاغتسال ذلك اليوم وعلي وعليه حمل وعلي حمل قائل ذلك وعلي حمل قائل ذلك حديث من غسل واغتسل حمل هذا على حمل المراه انها تغتسل غسل زوجتها جعلها تغتسل هذا محمله يقول النووي باطل كما سياتي حديث من غسل واغتسل واختلف في ضبطه فمنهم من ضبطه غسل ومنهم من ضبطه غسل والضبط الصحيح بالتخفيف من غسل واغتسل لروايه ابي داود من غسل راسه يوم الجمعه واغتسل من غسل راسه يوم الجمعه واغتسل فروايه التخفيف اصح عندهم من روايه التضعيف اصلن وروايه التضعيف دلل بها بعضهم على انه اصل زوجته واجعلها تغتسل وحتى روايه التخفيف حملها بعضهم في بعض معاني الحديث على هذا المعنى ايضا من ضمن المعاني على هذا المعنى ومنهم من حمل غسله اي غسل راسه وليس غسل زوجته بدليل ما جاء عند ابي داود من غسل راسه يوما جمعه واغتسل اي اغسل واغتسل بقيه جسده ما دام قد جاءت هذه الروايه وصحت فالحمل عليها اولى من حيث الضبط ومن حيث المعنى غسل راسه بروايه غسل راسه من حيث الضبط ومن حيث المعنى تكون روايه والله علم مقسله اولى وغسل ان ثبتت نشك ما ثابته وصلنا هذه الروايه على هذا الضبط على منضبطها به فتحمل على ما ذكر على روايه غسله هي غسل راسه وليس غسل زوجته بل غسل راسه وعلي حمل قائل ذلك حديث من غسل واغتسل المخرج في السنن على روايه من روى غسل بالتشديد يعني غسل هذه الروايه حملها على روايه من غسل بالتشديد وجعل المعنى غسل امراته وجعلها تغتسل والصحيح ان المعنى غسل راسه غسل راسه بروايه ابي داود يؤيد هذا المعنى روايه ابي داود من غسل راسه يوم الجمعه واغتسل هذا المعنى الصحيح المخرج في السنن من روايه من رواه غسل بالتشرين قال النووي ذهب بعض اصحابنا الى هذا وهو ضعيف او باطل والصواب الاول الصواب الاول غسل راسه وغسل كغسل الجنابه وغسل الجنابه منهما وجوبا يغسل الراس به وقد حكى ابن قدامه عن امام احمد وثبت ايضا عن جماعه من التابعين ان يغسل زوجته واستحب من عن ذلك الجمع يوم الجمعه وثبت ايضا عن جماعه من التابعين وقال القرطبي انه انسب لاقول طيب ان انه انسب الاقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وان كان الاول ارجح ايوا ان كان الاول الذي حمل عليه الحديث وهكذا تخفيف ارجح ولكن هذا لا يحكم عليه بالبطلان ان المقصود بمعنى غسل راسه وجامع اهله حتى غس غسل يعني جامع اهله حتى اضطرها للاغتسال استحب غسل الجمعه ما في دليل على استحباب غس يعني ما استح يعني استحباب الجماعي من جمعه يستحب الجماعي من جمعه ما في دليل على هذا واما هذا الحديث فاولى ما يحمل عليه ما جاء في الروايه الاخرى من غسل رأسه او غسل رأسه يوم الجمعة هذه رواية واضحة في الدلالة قال رحمه الله وانفصل المالكيه الى قليلا قليلا منه وبعض الشافعي عن الاشكال بان المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة اولها زوال الشمس واخرها قعود الخطيب تقدم الراجح لكن قرانا من اجل مساتي في الروح هذا قول المالكيه في الساعات وانها ساعات خمس لطيفه جدا وخفيفه اولها زوال الشمس واخرها قعود الخطيب يعني كلها بعد الزوال الى قعود الخطيب اذا هي ساعات خفيفه جدا واخرها قعود الخطيب عن المنبر والسدل على ذلك بان الساعه تطلق على جزء من الزمان غير محدود وهذا هو الصواب الساعه فيما جاءت به الادله تطلق على جزء من الزمان غير محدود لكن في الحديث غير مقصود تقول جئت الساعه كذا وبان قوله في الحديث ثم راح يدل على ان اول الذهاب الى الجمعه من الزوال لان حقيقه الراح من الزوال يعني اخر النهار كما في الحديث المتقدم تاخذوا قماصا اول النهار وتروح بعد الزوال بطان هذا هو حقيقه الرواح ان يكون بعد الزوال لكن فجاءت لغه ان الرواح يستعمل في الذهاب وان لم يكن بعد الزوال ويكون اول النهار هذا لغه عن اهل الحجاز يستعملونه والحديث ان المقصود منه هذا الشيء قال لان حقيقه الراح من الزوال الى اخر النهار والغدو من اوله الى الزوال هذا هو الاغلب قال المازري تمسك مالك بحقيقه الرواح وتجوز في الساعه وعقل صغير انتهى وقد انكر الازهري عنا من زعم ان الرواح لا يكون الا بعد الزوال صدق انكار في محله ان الرواح لا يكون الا بعد الزوال مو صحيح قد جاءتنا ادله على ان الرواح قد يطلق على ما قبل الزوان فهذا الانكار في محله فالرواح قد يطلق على ما قبل الزوان وليس شرطا ان يكون اطلاقه على ما بعد الزوال قال وانكر الازهري وقد انكر الازهري من زعما ان الروح لا يكون الا بعد الزوان ونقل ان العرب تقول راحه في جميع الاوقات بمعنى ذهب كلام جميل قال وهي لغه اهل الحجاز فاحفظوا هذه انها لغه اهل الحجاز راحه بمعنى ذهب حتى عندنا الان تستعمل هذه اللغه هناك راحله فنان بمعنى ايش بمعنى ذهب اليه هناك راح ولنذهب هذا معلوم وهي لغة أهل الحجاز والأكثر في الرواح أن يكون بعد الزوال لكنه يطلق بمعنى ذهبة قال وهي لغة أهل الحجاز ونقل أبو عبيد في الغريبين نحوه قلت وفيه رد على الزين بن منير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضيء في أول النهار بوجهه أو بوجهه وحيث قال أن استعمل الرواح بمعنى الغدوء لم يسمع ولا ثبت ما يدل عليه وفيه رد عليه واضح ثم إني لم أرى التعبير بالرواح بشي من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه أحفظ هذه الفائدة الحديثية التعبير بالرواح لم يره الحافظ إلا في رواية مالك هذه التي عندنا إلا في رواية مالك هذه وإلا جاءت الرواية الأخرى بالغدو غدأ من غدأ إلى الجمعة إلى آخره وهذه الرواية الآن التي في الصحيح رواية مالك عن سمي جاءت بالرواح وهي ثابتة لكن هذه فائدة نحفظها ان روايه الرواح لم تاتي الا عن مالك الا في روايه مالك هذه عن سمي هذه فائده جميله والا الروايات من غدا هذه الروايه المشهوره ان في روايه مالك هذه عن سمي وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ غدا وروه ابو سلمه عن ابي هريره بلفظ المتعجل الجمعه كالمهدي بدنا الحديث صحى بن خزيمة في حديث سمرو ضرب رسول الله مثل الجمعة في التبكير كناحر البدنة الحديث أخرجه ابن ماجا وني أبي دعود من حديث علي مرفوعا إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق وتغذ الملائكة فتجلس على باب المسجد على باب المسجد فتكتب انظر إلى الغدوين الشياطين إلى الأسواق تبيض وتفرخ فيها وتفعل ما تفعل من الأفاعيل في الناس لذلك كانت الاسواق ابغض الاماكن لان محل الشياطين الى الله سبحانه وتعالى والمساجد احب الاماكن الى الله والبقاع الى الله لما فيها من الذكر والخير ولما فيها من اجتماع الصالحاء الناس ومن الصالحاء الذين يجتمعون الملائكه تجتمع في المساجد وتاتي المساجد ولا تدرج عن الاسواق هذه أماكن اللغط والقيل والقال والغيبة والكلام غير النافع والحلف في البيوع والشراء الكاذب وغير ذلك مما يحضر في الأسواق ويكون في الأسواق فأحب المقاع إلى الله مساجدها وأبغضها أسواقها والآن تجد الناس على الكرنيش وعلى غيره يضيعون أوقاتهم في الأسواق ويا ليتهم يجلسون مثل هذه المجالس الطيبة ينفعون انفسهم ويدخرون لهم ما يدخرون من الخير يوم المعاد يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فضيعوا عمارهم بالجلوس على الكورنيش والجلوس في الاسواق وضاعت اوقاتهم لغير ما حاجه والخروج الى السوق جائز وقالوا ما لي هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق شاهد انه يمشي في الاسواق لحاجته ما فيه مانع لكن المكوث فيها والجلوس ساعات الطوال هذا خطا قد كان رسول الله يخرج للدعوه الى الله في السوق الى عكاظ ودي مجنه ويخرج لين الدعوه ثاني حاجه ما فيه مانع وان قد يسر الله لهم المساجد هذه وقد كان يخرج لهم لانه ما في مساجد عنده يدعوهم فيها وما يمكنوه ربما يتكلم في الحرم قاموا عليه وقد وضعوا عليه سن الجزور وهو يصلي فضل ان يتكلم امامهم تفضل هذا حاصل ما يتعلق بما ذكر واستفدنا من هذه الاحاديث التي ذكرها ومن هذا الحديث تفضى يا اخي ادن